أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنتم لا تبصرون أفلا حاظبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن ال تقين في جنات ونعيم فاتهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون قد تكينَ على صُرور مصفُوفًا وَزَو وَجلهُم بِفور النيد والَّذينَ آمَن تَبَعْتُمْ ذُرِّيَّتَهُ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّةً وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا فِلَالًا فِي جَامِعَةٍ وَلَا تَخْطِيبٍ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا قَدْ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقُونَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّكُنَّ من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنود أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنود قُلْتُ رَبِّ صُفَّ فَإِنِّي مَعْكُمْ مِنَ